بسم الله الرحمن الرحيم تذكر إذا نزل بك هادم النذات تذكر أن ستنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات تخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكرده وضصته وسكراته وغمه وآهاته فقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك وبدأت الروح تخرج من أعضائك عبوا عبوا فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفعتان وشخصت العينان، ثم بلغت الحلق وحنتم حين أيدي تنظرون الحالة التي أنت عليها أترغاها للبور كل نفس ذا عمست موسع الله ونفسي، وذكري حفظت البلا، وكيف بينا دود المقابل يفعلوا؟ إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي. إذا صرت في قبري وحيدا أم الملو؟ أعرضكم بالموت وسكرات. أعرضكم بالقبر القبر وظلمات. أعرضكم بالموت. أبلغ المواعيد. قل إن الموت الذي تبرون منه فإنه ملاقٍ. أيها المغرور! أما رأيت ميتاً من غير سقم وأيها المغرور وأيها المغتر بطول المهدة أما رأيت مأخوذاً من غير علّة والله ستبيت في القبر وحدك ساعتبر بمن مات قبلك وربي ستندم فماذا أعددت لذلك اليوم آدم. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر أفق, أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب أيها المغرور يا سالكا طريق الغافلين أيها المغرور ويا راضيا بطريق الجاهلين متى متى ترى هذا القلب القاسي يلين متى متى تبيع الدنيا وتشتري الدين فلولا هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا باب للعن العمل وغره العمل الموت والموت يأتي بغتة والقبض والقبض تنظر